لَمُلكُ السَّمواتِ وَأَظ وَإِلَ اللهَِّ تُرجَو الْأُمور يُولِجُ الَّلَ فِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّارَ فِي الَّْلِ وَهُو عَليمم بِذَا تَ الصّدور أَلِنُود اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَْ فِ قُمَِّا جَعللَكُمْ مُستَخْلَ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 بَنَةِ لُخْررجَكُم مِنَ الظّلُماتاتِلَ النّور وَإِ اللهَّه بِكُمْ لَعُوفُر الرحين وَماَا لَكُمْ أََّ تُم فِقُ فيِي سَبيلِ لللَّهِ وَلِلَّهِ مِراحُ السَّمواتِ وَأَمْ لاَا يَسْتَو بٍكُم مَنْ أَمْ فَخَمٍِ قَبِل الْ الفَدْخِ أولئك أعظم درجة من أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم عند الله محسنين والله بما تعملون خبير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 قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 يَعْلَمُونَ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يَكُونُ حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة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 مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا في كِتَابٍ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يسير. لَكَيْنَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا لقد أأَْرسَلنا وَسُ ل بِالبَناتِ وَأَنزَلناَا مَوم الكِتَذَ وَمزَانَ لِيَقَُ النَّاسُ بِالقِصّ وَأَنزَلنَحَديدَ فِيه بَأل شَديدُ وَمَنَافِعول النَّاس وَلعلََ الله مَ يصُرُ وَرسُ لَ بالِالغب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون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 وَأَرَاهُ بَانِيَةً بِتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالِتِغَارِضِ وَانِلَاهُ فَمَا رَعَوْا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يقتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّ